112. علمت نفس ما قدمت وأخرت 113. يا مَا الإنسان ما غرك بربك الكريم 114. الذي خلقك فسواك فعدلك 112. في أي صورة ما شاء ركبك 113. كلا بل تكذبون بالدين 114. وإن عليكم لحافظين 115. كراما كاتبين 117. إن الأبرار لفي نعيم 118. وإن الفجار لفي جحيم 119. وَمَا يوم الدين 110. وما هم عنها بغائبين 111. 118. مَا ما أدراك ما يوم الدين 119. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 110. والأمر يومئذ لله 111. بسم الله 113. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 114. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 115. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم ما يقوم الناس لرب العالمين كلنا ان كتاب الفجار لفي سجل وما اذرا كما سجين كتاب مرقوم وين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 124. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 125. كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنه 111. يومئذ لمحجوبون 112. ثم إنهم لصال الجحيم 113. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن 124. كتاب الأبرار لفي علين 125. وما أدراك ما عليون 126. كتاب مرقوم 127. يشهده المقربون 128. 117. ينظرون 118. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 119. يسقون من رحيق مختوم 110. ختامه مسك 111. وَمِزَاجُهُ ومزاجه من تسنيم 111. بِهَا يشرب بها المقربون 112. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 113. وَإِذًا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا 112. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 113. على الأرائك ينظرون 114. هل ثوب الكفار ما كانوا